يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى قوله فرهان مقبوضه ومع ثبوته وهو ان يشترط الرهن في عقد البيع او القرض لان الحاجه داعيه اليه فانه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن حول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته الكلام في الرهن والرهن هو ما يدفعه المدين للدائن يجعل وثيقه بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين فهو وثيقة من وثائق ضمان الحق وتقدم لنا أنه يجوز الرهن في البيع وفي عوض القرض وبثمن المبيع وبكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهر وعوض الخلع وغير ذلك من العقود التي يمكن أن يستوفى الحق من قيمة الرهن هذا بخلاف ما لا يمكن ان يستوفى قيمة من قيمة الرهن ما على المدين كما تقدم لنا مثل دين الكتابة لانه اذا عجز المكاتب عن التسديد عاد المكاتب والرهن ملكا للسيد فلا يستوفى الباقي من الرهن ومثل ما تحمله العاقله قبل مضي الحول لا يجوز فيه أخذ الرحم لأن أصل إلزام العاقلة بالدفع ما تلزم إلا بعد مضي الحول فإذا مضى الحول وعجز بعضهم عن دفع ما عليه صح أن يؤخذ بما في ذمته رهن وقبل مضي الحول لا يصح يقول هنا رحمه الله ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته يعني الرهن يصح بعد الثبوت وحال الثبوت اما قبل الثبوت فلا اضاح ذلك الرجل يكون مدين لزيد بألف ريال ثابت في ذمته قيمة مبيع أو عوض أو قرض أو نحو ذلك فيقول يا أخي أخاف أنا على حقي الذي عندك فاعطيه رهن فيعطيه رهن بهذا فيصح لأن الحق ثابت في ذمة المدين فيعطيه رهن بالحق اللفي في ذمته واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة التي هي آية الدين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه والآية هي هذه الآية أطول آية في كتاب الله وهي صفحة كاملة وقال في الآية التي تليها فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة يعني الرهن يكون بعد ثبوت الدين لا قبله ومع ثبوته. يصح الرهن بعد ثبوت الدين ومع ثبوت الدين. اضاح ذلك ان يقول مثلا ابيعك هذه القطيفة بمئة. على ان تعطيني رهنا بقيمتها كذا. وهنا الرهن وجد مع ثبوت الدين يعني مقارن لثبوت الدين ابيعك على ان ترهنني او يقول بعتك بكذا على ان تعطيني كذا رهنا هذه مع ثبوت الدين نعم. وان رهن قبل الحق فإنه لو لم يشترطه لم يلزم الغريمة الرهن لو لم يشترطه حال البيع ثم بعد تمام البيع ما لزم إن أعطاه رهنا تطوعا منه فبها وإلا فلا يلزم فهو يلزم متى عند العقد إذا قال أبيعك على شرط أن ترهنني لكن إذا قال بعتك وتم البيع ثم بعد أيام جاءه وقال يا أخي أعطني رهن لأطمئن على حقي فأبى فلا يبزمون لأن له ذمة الرجل وليس له رهن نعم وإن رهن وإن رهن قبل الحق لم يصح في ظاهر المذهب اختاره أبو بكر والقاضي لانه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهاده وان رهن قبل الحق يساوم على ارض مثلا يريد ان يشتريها. ما تم البيع الى الان. قال خذ هذه الناقة او هذه البقرة او هذه القطيفة رهنا يقول ما يصح الرهن هذا لان الرهن هذا دفع قبل تمام البيع وقبل ثبوت الدين ولا يصح تقديمه قبل الحق قال كالشهاده ما يصح ان يشهد على شيء ما قبل ثبوته والشهادة تكون بعد ثبوت الشيء وإذا كانت عند القاضي مثلا نتيجة مخاصمة فلا بد من طلبها من القاضي وأما قبل أن تقلب فلا تنفع قال كذلك الرهن إذا دفع الرهن قبل ثبوت البيع قال ما صح أن يكون رهن فللراهن أن يأخذه ولا يلزم نعم واختار أبو الخطاب صحته واختار أبو الخطاب من عمة الحنابلة رحمه الله قال يصح يصح قبل على أساس أنه سيستقر ويثبت الدين الدين سيثبت يقول مثلا اقرضني يا أخي عشرة ريالات وخذ هذا الكتاب رهنا عندك ما بعد أقربه إلى الآن والكتاب بين أيديهم قال يصح ولم ما المانع من هذا لأن طالب القرض مثلا إذا أبدأ أنه سيعطي رهن فالمقرض سيندفع إلى القرض ويقرض وأما إذا كان بدون رهن فقد يعتذر يقول خذ يا أخي هذا الكتاب رهن عندك وأقرض لي عشرة ريالات لا بأس بهذا يعني دفع الرهن قبل أن يثبت الدين وهذا اختيار أبو الخطاب رحمه الله نعم فإذا دفع إليه رهن على عشرة دراهم يقرضها إياه ثم أقرضه لزم الرهن لأنه وفيقة بحق يلزم الرهن إذا أقرضه فإن لم يقرضه فلا يلزم الرهن حينئذ هذا يأخذ كتابه نعم فجاز عقدها قبله كالضمان مثل الضمان يقول أقرض فلان وأنا أضمن ما عليه يصح كذلك خذ هذا الرهن واقرضني كذا فالرهن ليس كالشهاده وانما هو اقرب شيء الى الضمان والضمان يصح قبل ثبوت الحق يقول بيع على فلان ما يطلب منك وانا ضامن كما سيأتينا نعم. فصل ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن. لأن العقد, لحظة لأن العقد لحظه وحده فكان له فسخه كالمضمون له ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن عقد الرهن عقد جائز من جهة وواجب من جهة ما معنى هذا واجب من جهة الراهن ما يستطيع فسخه جائز من جهة المرتهن لأن الرهن لحظه لمصلحته مثلا أنت اشتريت من فلان شيئا ما او اقترضت من فلان شيئا ما وطلب منك قرض وطلب منك رهن فاعطيته رهنا يرهنه هذا الرهن يلزم من جهتك انت المقترض. ما تستطيع ان تفسخ الرهن ومن جهته هو يصح ان يفسخ الرهن ويقول رهنك لك لا اريده لان اصل الرهن لصالحه لصالح المرتهب فهو ترك بعض حقه فمثلا اقتربت من صندوق التنميه العقاريه ورهنتهم رهنتهم شيئا ما بعدما رهنتهم اياه تستطيع تتصرف فيه انت تاخذه تبيعه لا لان هذا عقد لازم من جهتك انت ما تستطيع أن تتصرف لانك جعلته رهن فهو مشغول لحق الغير صندوق التنميه يستطيع ان يعطيك رهنك ويفكه يقول خذ نحن واثقون بذمتك خذ رهنك ما لنا في حاجة يصح لان اصل الرهن اخذ لصالحهم لضمان حقهم فإن شاءوا استبقوه وإن شاءوا ردوه عليك أما أنت إذا رهنت شيئا ما فلا يجوز لك أن تتصرف فيه يفهم من هذا أن مثلا من اقترض من صندوق التنمية ورهنهم الأرض انه ما يصح له أن يبيع الرهن هذا مرهون والمرهون لا يصح بيعه متى يصح بيعه اذا وافق المرتهم الذي هو الصندوق قال لك لا حرج عليك بيع لكن بشرط ان تسددني سدد وانا ارفع يدي عن الرهن اما ما دام مرهونا فلا يصح بيعه فتصرف كثير من الناس في بيع الرهن بيع العقار وهو مرهون غير صحيح لأنه لا ينفذ فيه بيع ولا هبة ولا جعله عوضا لشيء ما لأنه مشغول لصالح الغير فإذا رجع إلى الجهة ورفعت يدها عن الرهن وقالت بيعوا لكن سددوني قبل فلا بأس لكن قبل أن تسدد ما يصح البيع يرجع البيع لو بعد خمس أو عشر سنوات أو أكثر أو أقل ما ينفذ لأنك بعت ما لا تملك التصرف فيه ومثل هذا الوصيه به بعض الناس مثلا يوصي بالعقار الذي رهن لصندوق التنميه وهذا غير صحيح الا ان فك الرهن قبل موته فيصح تصح الوصيه به اما اذا اوصى به ومات وهو مرهون فالتصرف غير صحيح ما يعتبر وصية لأنه مرهون لحق الغير وهذه المسألة يخطي فيها كثير من الناس يرهن العقار ثم يبيعه ما يصح البيع يرهن العقار ثم يوصي به ما تصح الوصيه يرهن العقار ثم يهبه او يقسمه بين بنيه بين اولاده ما يصح لانه مرهون مشغول لحق الغير فحينئذ اذا عقد الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن وعقد جائز بالنسبة للمرتهن المرتهن من هو اللي يأخذ الرهن والراهن من هو الذي يسلم الرهن والرهن هو العين المرهونة فمثلا الرجل يملك هذه الأرض جعلها رهنا لدى صندوق التنمية صندوق التنمية مرتاهن. والرجل الذي رهن هذا العين يسمى راهن. والعقار يسمى الراهن. نعم. ويلزم من جهة الراهن لان الحظ لغيره فليزم من جهته كالضمان في حق الضامن. ويلزم من جهه الراهن لانه اعترف واقر بهذا وهذا الاقرار والاعتراف والرهن لصالح غيره ما يصير بعدما يرهن الشيء يقول عدلت ما دام اخذ القرض عليه او اخذ المبيع عليه او نحو ذلك فلا يعدل قال من كاللامن. مثلا يأتي الرجل إلى صاحب الدكان ويقول بيع على زيد في حدود ألف ريال وأنا أضمنه فباع صاحب الدكان على زيد في حدود ألف ريال يومين ثلاثة خمسة جاء الله من قال ترى ما عدلت عن ضماني هل يصح؟ لا ما يصح لأنه عطاه باع بناء على ضمانك فلا يمكنك أن تعدل يأتي مثلا يقول ترى صاحبي سافر وأنا عدلت عن الضمان ما نبضى من يده لا يسوق له ذلك لا ما يسوق لأنه انتزم واعطي من أجله فهو عقد لازم من جهته وعقد جائز من جهتي المضمون له يأتي صاحب الضمان مثلا وقل يا اخي انا اريد سفر ولا ادري في سفري هذا اعود او لا اعود ارجو ان تعفيني من ضماني لزيد فيقول اعفيتك تنازلت عن حقي عندك أنا أطالب زيد إن أتى به فالحمد لله وإلا فيخلف الله علي ولا أقيدك بالضمان وأنت تحب الخلاص أنت في حل يجوز المضمون له يجوز أن يعفي الظامن لكن الظامن لا يعفي نفسه كذلك المرتهن يعفي الراهن من الراهن لكن لا يجوز للراهن ان يطلب ان ينكر الرهن او يريد الخلاص منه ويتصرف في العين المرهونة لا ما يتصرف فيها الا باذن المرتهن نعم ولانه وثيقة فاشبه الضمان نعم ولا يلزم إلا بالقبض لقول الله تعالى فرهان مقبوضة ولا يلزم إلا بالقبض ما يلزم الرهن إلا بالقبض إذا قبضه المرتاهن لزم وإذا لم يقبضه فلا يلزم يكون الراهن في حل يتصرف في العين المرهونه ما دامت بيده فمثلا يقول بعني هذا البيت فيبيعه اياه فيقول البائع سلم يقول ما استطيع سلم الان امهلني سنه فيقول انت في حل لمده سنه امهلك بالقيمه لمده سنه لكن اريد ضمان قال اجعل البيت نفسه رهنا بالقيمة متى يلزم اذا سلمه المفاتيح وقال هذا البيت بمفاتيحه رهن عندك فاستلمه واجره المرتهن وسجل العجرة من القيمة ما يحل له يأخذها وإنما تكون من القيمة أما إذا قال له هذا البيت رهن بقيمته قال نعم ثم سكن البيت الراهن المشتري سكن في البيت وصار بيده هل يلزم الرهن في هذه الحال لا لأن المرتهن ما قبض شيء وإنما يلزم متى ما قبض المرتهن الرهن وما الدليل على هذا قول الله جل وعلا فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإذا كان الرهن مقبوض لزم وإذا كان الرهن غير مقبوض فلا يلزم إلا على قول نعم ولانه عقد ارفاق فافتقر الى القبض كالقرض ولانه عقد ارفاق العقد عقد ارفاق يعني عقد تسهيل وتيسير ولا يلزم مثل هذا الا اذا قبض إذا ما قبض فما لازم شيء نعم. وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع والأول المذهب لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد الرواية الثانية تصحح الرهن وإن لم يقبض بل بمجرد العقد إلا في المكيل والموزون المكيل والموزون قالوا لا يلزم رهنه إلا إذا قبض فعلى هذه الرواية الثانية تصحيح رهن صندوق التنمية وعلى القول الأول رهنه غير صحيح لأنه ما قبض ما قبض شيئا على هذه الرواية وهذه أيسر وأسهل للطرفين أضمن لحق المرتهن واسهل للراهن بحيث ان يكون عطاره بيده يسكن فيه ينتفع فيه كما هو الحال يجعلون الرهن بيد الراهن لكن يهمشون على الصكم انه مرهون حتى لا يتصرف فيه نعم. واذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه الا باذنه لأنه له قبل القبض فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه إلا بإذنه لأنه له قبل القبض فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب انتبه الرهن بيد الراهن وتم البيع او القرض هل يسوغ للمرتهن ان ياتي الى محل الراهن وياخذ الرهن بدون اذن من الراهن لا حتى يأذن لأن ملكه عليه فلا ينزع من ملكه إلا بإذنه فمثلا قال بعني هذه الدار قال بعتك إياها بألف ريال فسلم القيمه قال ما عندي امهلني قال لا باس امهلك لكن اريد رهن من الذي يقوله البائع اريد رهن قال نعم اعطيك رهن هذه القطيفه القطيفه بيد الراهن بيد صاحبها الاول هل يسوع للمرتهن أن يأتي إلى منزل الراهن فيأخذ القطيفة ويحملها بسيارته لأنها رهن بدون إذن من الراهن لا لما قالوا لأن القطيفة التي هي الرهن هذه يد الراهن عليها فهي ملكه وهل يسوء لأحد كائنا من كان أن يأخذ ملك زيد من بيته بدون إذنه لا فلا يأخذ حينئذ لابد أن يأذن له في قبضها ما يأخذها بقوة وإذا كانت ناقة او نحوها ما ياتي الى معطنها فيفتح الباب لها ويخرجها الا باذن من الراهن ياذن له يقول استلمها هذه رهن عندك ايا كانت استلمها لكن ما ياخذها بدون اذن من الراهن يعني مجرد العقد لا يسيغ له ان ياخذها حتى ياذن الراهن للمرتهن ان ياخذ العين المرهونه نعم. وان كان في يد المرتهن مثل الموهوب له الموهوب له ما ياخذ الهبه الا باذن من الواهب لأن الهبى ما تلزم إلا بالقبض فإذا قبضت من الواهب أعطيت للموهوب له صحة وما دامت لم تقبض فهي لا تلزم فكذلك الراهن لا يلزم إلا بالقبض وإن كان في يد المرتهن، فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد لأن يده ثابتة عليه وإن, وان كان الرهن في يد المرتهن يقول فظاهر كلامه لزومه